Ale عليك احسن القصص بما اوحينا هذا القرآن وان كنت من قبله من So uh كَوْنَ وَيُعَلِّمُكَ مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ وَيُتِمُّ نعمته عَلَيْكَ وَعَلَى آل Bye.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 فصبر جميل والله المستعان على والله عليم بما يعملون وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين وقال الذي اشترى امرأته اكرمي مثواه اكرمي مثواه عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا وكذلك مكنا ليوسف في الارض ولنعلمه من تأويله حديث والله غالب على امره عن نفسي وضلّت الأبواب و... فعنه السوء والفحشاء او عذاب اليم. قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من اهلها. ان كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين. من الصادقين فلما رأى قبيصه مقد من دور قال إنه من كيدكم إن كيدكم عظيم من الخاطئين، وقال نسوة في المدينة مُرأة العزيز تراود فتاه عن نفسه إقلاش غضبها. 국민. ما امر ولقد راودته عن نفسه فاستعصر وإن لم يفعل ما امره ليسجنن فأني كيدهن أصب إليهن وأكم من الجاهلين فاستجاب له ربه فصرف عنه كيده معه السجن فتيان قال احدهما اني اراني اعصر خمرا وقال الاخر اني اراني احمل فوق رأسي خبزا اتاكل لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة كافرون واتبعت ملة إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما وتزرعون سبع سنين دابا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا إلا قليلا مما تأكلون ثم يأتي من بعد ذلك سبع هُنَّ <تصفيق> إِلَّا وكانت قطعن ايديهن Mała حاجه في نفسي اعقوب طباها خلي يغيثم سارخون قالوا اقبلوا عليهم ماذا تفقدون قال صواع الملك قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه كذلك كبنال يوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله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 إنا إذا لظالمون فلم استيأسوا منه خلصوا نجيا قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا الله ومن قبل ما فرّت في يوسف فلن أبرح الأرباح حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين ارجعوا إلى فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظ اسأل القرية التي كنا فيها والعير التي اقبلنا فيها واننا لصادقون قال بل سولت لكم انفسكم امرا فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم وتولى عنهم وقال يا اسف على يوسف وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم قالوا تالله تفتا تذكر يوسف حتى تكون حربا او تكون من الهالكين حسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسه من روح الله إِنَّهُ لَا ييأس من روح الله فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَيْهِ قَالُوا يَا أَيُّهَا الْعَزِيزُ مَا السَّنَا وَأَهْلَنَا الضُّرُّ وَجِئْنَا بِبِضَارَةٍ مُزْجَاتٍ فَأَوْفِلَنَا الْكَيْلَ وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا إِنَّ اللَّهَ يَجْزِي الْمُتَصَدِّقِينَ قال هل علمتم ما فعلتم قالوا تالله لقد آثرت الله علينا وإن كنا لخطئين قال الا تفري ب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيروا وأتوني بأهلكم أجمعين. لكم ربي إنه هو الغفور وخروا له سجدا وقال يا أبتها لا تاويل رؤياي من قبل قد اجعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو.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 من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما انباء الغيب نوحي اليك وما كنت لديهم اذ اجمعوا امرهم وهم يمكرون وما اكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين وما تسألهم عليه إن هو إلا بكرة للعالمين، وما يؤمن وكائن من آيات في السماوات والأرض يمر. عذاب الله أو تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون قل أفأمنوا مكر الله قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين وما أرسلنا من قبلك إلا رجال النوح إليهم من أهل القرى أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيُنْضُّونَ فكان عاقبة الذين من قبلهم ولدار الآخرة خير للذين اتقوا افلا تعقلون حتى اذا استيئس الرسل وظنوا انهم قد كذبوا جاءهم جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد باسنا عن القوم المجرمين لقد كان في قصصهم عبره لأولي الألباب ما كان حديثا